بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أغفوا بالعقود أحلت لكم بنينة المنعان إلا ما عليكم غير محل الصيد غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم يحكم شران وللهدى وللقلاءب وللقلاءد ولا, ولا, ولا امن من البيت الحرام يا بتغون صفلا من ربه ورضوانه واذا حللتم ففادوا ولا يجرم شنان قوم فَذُوقُوا كَمَا ذُوقْتُمْ مِنْ قَبْلُ وَمَا تُوعَدُونَ فَذُوقُوا فَيَعْلَمُونَ أَنْتُمْ مُجْرِمُونَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا الله الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ, إن الله شديد فرمت عليكم الميتة والدمولة والخنزير وما أولى لغير الله به والمنخلقة والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وَإِن تَنَازَعُوا فَبِالْذِّكْرِ يَفْضْلُنَّ فَمَن يَكْفُرْ بِالذِّكْرِ فَإِنَّا نَخْشَىٰهُ ۖ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَلَا تَخْشَوْنَ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لكم وَمَن يَضْرِبْ طَرِيقًا فِي الْأَرْضِ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّيُضِلَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم من مكلبين تعلمون هم مما علم سلو الله فكلوا منا أمسك عليكم واذكروا اسم الله عليكم واتقوا الله إن الله سريع الحتاب اليوم أحل لكم الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحطنات من المؤمنات والمحطنات من الذين أوتوا الكتاب من قدركم إذا آتيتم هم عجورا محطنين, محطنين غير متافحين ولا متخذين ومن يكتر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فارسنوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بأرسكم وأرجلكم إلى الكعبين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 فَتَيَمَّمُوا فَاعِدًا طَهُورًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِلقَمَرَةِ وَالْيَتِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لعلكم واذكرون يا متى الله عليكم واميثاقه الذي وافقتم به إذ كنتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا اي ولا يدرمنكم شنان قوم على ألا تعذلوه اعدلوه أكرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات له الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكرون عمس الله عليكم اذ هم طاول ان يبلطوا اليث ايديهم وكف ايديهم عنكم واستغفوا وعلي الله نَادَىٰ قَوْمَهُ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ هَٰذَا عَدَاءُنَا لِلنَّاسِ مُثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآَمَنتُمْ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ عُذِرَتْ صُنُكُمْ لا उكثرن عن كنياتكم ولا ادخلنكم جننا تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سبيلا تبنا نقبه يحرقون الكلمة عن مواضعي ونسوح ونسو الضمنا ذكروا به ولا تزادوا تطرعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم تعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قال وَأَنْ قَوْمَيْنِ بَيْنَهُمُ الْعَدا وَالْبَغضَاءَ إِلَى يَوْمِ قِيَامَتِهِمْ وَسَيُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كثيرا, كَثِيرًا مِّمَّا كتاب ويعطو عن كثير قد جاءكم من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم, ويخرجهم من يَقُولُ <تصفيق> كَثِرٌ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ اذ جعل فيكم منبيا وجعل كل روكا واتاكم ما لم من العالمين يا قوم ادخلوا اولى المقدسه التي كف الله لكم ولا ترتدوا على that's how it's getting بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يثيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتل منك قال إنما يتقبل الله من المستقيم لإنما بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط, ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلت فخاش الله رب العالمين إني أريد أن تهو أبيك وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي أَرْضِ لِيُرْيَهُ كَيْفَ يُوَالِيْ, يوالي سَوْتَ أَخِيْهِ قَالَ يَا وَيْنَكَ أَعْجَدْتُ أَنْ أَكُوْي مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ أَعْجَدْتُ فكأنما قتلوا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا من بعد ذلك في الأرض لمسرحون أن يقتلوا أو يصيبوا أو تقطع أيديهم أو ظلهم تقطع أيديهم el m فإن جاءت فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضعوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المطفقين وكيف يحكمونك وعنده المطفقين بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحفر بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنفس بالأنفس والأذن بالأذن والسن بالسن فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحقن بما أنزاه الله فأولئك هم الظالمون وقفتينا على آثاره بعيسى بن مريم لصدقينا بين يدين من الثورة وآتيناه وقد قلنا بين يديه من الثوات وهدى ونوعظة منه التقيم وليحكم أهل الإن. ما بين يديه من الكتاب ومهينا من عليه فاحذن بينهم بما أنزل الله ولا تتبع عهوام رهما جاءك من الحق لكل the mm -hmm. لقوم مؤمن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون لخشى أن تصيبنا زائرة فعثى الله أن يأتي بالسفح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثر اختموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أله الذين آمنوا من يرشد من الملك عن يجاهدون في سبيل الله ولا يخاف وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ مِّن قَبْلِكُمْ وَأَنتُمْ فَارُونَ وَيَا وَثقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نَاجَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَسَقَطُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بأن lia yeah. الذي ان كان كان يطعن وقال في اهل ديه يقول الله اهلونه قل يسع ديه ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف اشاء لَنَكَسَرْنَا عَنْهُمْ لَكَسَرْنَا عَنْهُمْ سَيَآتِهِمْ وَلَعَبْ خَلْنَا مِنْهُمْ من الذين من من نكنفتقدا وكثير فريقا يكذبوا وفريقا يقتلوا وحسبوا أن لا تكون فتنة سعموا وقوموا ثم تاب الله عليهم ثم يعملوا صير كثير منهم والله يا قري كثر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من ينشق كثيرا فقد حرم الله عليه الجنه ومأواهم نار وما للظالم قالوا إن الله تارث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عنا يقولون ليمسن الذين, الذين كفروا منهم عذاب عليم أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلقت من سر وامه في ضيق كان ياكلان الطعام او كيف نبين لهم اياتك فكون. قل أتعبدون من بدون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا كوم في دينكم غير الحق ولا تتبعوا هو قوم من وضيوا كثيرا وضيوا عن سواء السبيل معين الذين كفروا من بني إسراء فَجَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ مّيسورًا الَّذِينَ سَفَرُوا وَلَمْ يَكُن مَّقَدَّمَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ثُمَّ فَطَنَ اللَّهُ عليهم وفي ولا تجد من اصابهم يَقُولُونَ رَبَّنَا مَن نَّفَسَ بِنَا مَعَ el محسن في ياره وحر عليكم صيد البر لا جونكم حوما واتقوا الله الذي اليه تحشرون جعل الله لكعبة البيت الحرام قيلا للناس والشهر الحرام والهدي والق وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله رسول رحيم مَا على الرسول لي البلاغ والله يعلم ما تردون وما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 حليم. قد سعى لها قوم من قبل كلكم أصبحوا بها من الموت حين الوصية حين الوصية اثنان دواء عدلين منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاحبتونهما من بعد الصلاة فيقتمان بالله إن ارتبتم بالله ارتبتم لا نشري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نسكم شهادة الله. يقول سيناريو لان يشهد مادتنا حق من شهادتنا فيها. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأسمح والأبرص بإذني وإذ تخرج المركى بإذني وإذ سفقت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالغينات. فقال قُلِ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ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 فلما توسيتني كنت أنت الرقيد عليهم al divà